وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض همدا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما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 فَكُ لَمْ يُشْرِفُ وَلَمْ يَقْصُرُ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامًا